إنِ هذا القُرآنَ يَهْدي للَّهِي أَقوَمُ وَبَِّر المُؤمننين وَبَِّرُ الْ المُؤمننين الذيينَ يَععمللونَ الصَّالِحَاتِ أن لَهُ أَجرًا كَ كبير وَأَنَّينَ لا يُؤمنِنونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدنَا لَهُ عذاابًا أَلمَا.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 وَلَآخَِةُ أَكبرَ دَ رجاتِ وَأَكبرَر تَفطلَ ل تجعَ المَ اللهَّهِ إلَهن آخر لَا تجعَ المَ اللهَّهِ إلَهنْ آخرَ فَتَقعدَ مَذمُومَم مَخْذُولَا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 إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا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 فَتْلَقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّذِينَ لَوْ عَلَىٰ آدْبَارِهِمْ نَفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نجوى.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 فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثَمَّ إِلَّا قَلِيلًا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 دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب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 وَاسْتَفِزِّزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا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 فَأَمِتُمْ أَ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانبَبَرِّ أَوْ يُرسِلَ عَلَكُم حاصِباَا أَوْ يُرسِلَ عَلَكُمْ حاصِبًاثُمَّ لا تَجد لَُمْ وَكِيلَ أَمْأَمِنتُم أَ يُوعيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرىَ فَيُرسِلَ عَلَْكُم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لَكُمْ علينا بِهِ تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم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 ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما واضل سبيلا وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا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 وَإِن كَادُ ل يَسَْف الزّونَكَ مِنَ الأررضِ لُِخْرجُوكَ مِنْهَا وَإِذَلَا يَبَثونَ خلِلَافَكَ إِللاا قَليلَ سُنَّتَ مَو قَدَ أَسَلْنا قَضَ لَكَ مِروسُ لِنَا وَل تَجد لسنتنا تحويلا.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 قُل إنِ جَتمَعَة الإِنسُ وَجُّ على أَأتُ بمِْ هذا القرآن لا يَأتُونَ بمسِْ ل يأتُونَ بمسِْهِ وَلَ كان بَعْضهُم لبَض ظَهير وَل قَدِ صَرَّّفْْناَ لِ النَّاسِ فيِي هذا القُرآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِم فَأَبَ أَكثَر النَّاسِ إِللا كُفُور وَقالول النُؤ مِنَ لَ حَ تَفجُرَ لَنا مِنَ الأررضَ دُوع او تَكُونَ لك جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ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 قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا لَّنَزَّلْنَا عَلَيْهِم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 بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا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 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا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 قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سبيلا وَقُلحَمْدُ للِلهِ الَّذ لَم يَاتَّخِذ وَلَدَ وَلَم يَكُلهُ شَرِيكُم فِيمُلكِ وَلَم يَكُهُ وَلَّوم مِنَ الذُل وَلَمْ يَكُلهُ وَلم مِنَ الذُلِّ وَكَِّره تَكبير